مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم جاوم الدلة واضحفولسيفي سلول نصة الدين جامات دولة واضح حولسييف مسول از نصط الدين نجها واضح للكفر فاضح عندما ناضح الفل الحي نجها واضح الكفر فاضح عندما ناضح حشد دوني استيا جندهزبج هذا الرم جهاده رغم القاده حشدوني قتلنا ما شي والفكر شاش بحور عياني قتلنا ما شي والفكر شاش بحور عياني قتلنا ما والفكر شاش بحور عياني قتلنا ما شي ما بلش والفكر شاش بحور عياني قامت الدوله وضح فعوله سيفي بسنوه نصرة الديني جامت الدولة وضح فعولة سيف المسلولة نصرة الديني نهجها الكفر فاضح دم انا ضحت رفضهونك لهجا واضح للكفر فاضح دم انا ضحت رفضهونك فك على العياني وضغت هاني بعد ذا الخينك فك والعاني على العياني وضغت هاني بعد ذا الخينك ذقمت انت له وتذهب هم مغبوني ذقمت انت له عصفايره بتشبي وتذيب حمم مغبوني تشبي وتذيب حمم مغبونه بشر الاسره بشر الاسره اسمهم ذكرى اسمهم ذكرى الفرج قرب للرب الكوني بشر الاسره بشر الاسره اسمهم ذكرى اسمهم ذكرى الفرج قرب للرب الكوني قامت الدوله وضحه فعوله سيف المسلول لنصره الديني قامت الدوله وضحه فعوله سيف المسلول لنصره الديني الكفر فاضح دم انا ضحت رفضوا ضلوني جيشنا نارها تسبق غباره والنواغامه صارنا وين جيشنا نارها تسبق غباره والنواغامه صارنا وين يبغي الجنة يتبع السنه السنه محمد ما بان حولي يبغي الجنه يتبع السنه السنه محمد مبه الحوني سنة محمد مبه الحوني علي ان شانه علي ان شانه